وَآ تَأزَّكَاتَ لَهُم أَجرُْهُم ي دَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُ يَحزَنون ييا أَُّهََّذينَ آمَنُ التَّقُ فَقُلِ اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الذِّبَابِ إِنَّ آكُلَاتَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ الله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 تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الله اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نفس ما كسبت. ثُمَّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون